بسم الله الرحمن الرحيم قابل والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَكِيمٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءُوا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْطَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا لجد تذكرة وفكراد كل عائد منيب ومن زدنا من السماء ماء ام باركا فانبثق به جنات وحب حق نخل باتقات لها طلع نظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح العون وإحوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل تذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد